بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين the Most لا the Most الله and لا شريك له there is محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى God. وصحبه وسلم. ونوصل الكلام على الجموع وعرفنا في الدرس السابق ان جمعا كثره من يبدا من فوق العشرة وينتهي باخر الاعداد وقرانا جدولا يبين اشهر الجموع ثم اخذنا في الكلام على صيغه مفاعل صيغه مفاعيل الى قولنا في المساله اخر صفحه 122 قال مساله يحذف من الاسم ما يخلو بصيغه الجمع سواء كان اصليا ام زائدا مفاعل فيها ماذا مفاعل. إذا أردت أن تجمع اسما على مفاعل تحتاج إلى الألف الذي في مفاعل ما هو ألف التكسير قبله حرفان وبعده وبعده حرفان إذن كم هي الأحرف التي تدخل في جمع التكسير أربعة مفاعل كم حروفه خمسة الذي في الوسط هو ألف التكسير ألف زائد إذا المفرد الذي يجمع على مفاعل أبدا أن تكون حروفه ماذا أربعة التي ستدخل في مفاعل فالثلاثي هل يجمع على مفاعل مثل كأس قلم لا يجمع على مفاعل لماذا لأننا نحتاج إلى أربعة أحرف إلى أربعة أحرف نعم وما جمع على ذلك على الصلاة مفاعل، مما قالوا إن أصره الثلاثي فإنهم خرجوه على أنه ليس جمع للثلاثي وإنما جمع للرباعي أو على أن عصره كذا أو زي زادوا له بعض زادوا له حرفا ليجمع مثال ذلك مثال ذلك أمر يجمع على ماذا أمر على أمور ألا إلى الله تصير الأمور أمر يجمع على أمور اشتهر عند العلماء والاصوليين أن امرا هذا الذي هو الثلاثي يجمع على ماذا؟ على أوامر أوامر صغة مفاعل كيف يجمع الثلاثي على صيغه مفاعل هذا شاب هذا شاب لأن أوامر جمع آمرة أو آمر في القياس جمع آمرة مثل ضاحكة تقول ضواحك صاحبة تقول صواحب آمرة تقول أو آمر هذا القياس لكنهم جمعوا أمراً وهو ثلاثه أمر على أوامر فهذا شام ولهذا اختلفوا فمنهم من يقول أوامر هذا ليس جمعا صحيحا إنما هو جمع من, من مشتهر عند في ألسنة الناس وليس بجمع صحيح ومنهم من, هو قال, من قال هو جمع صحيح الذين قالوا بانه جمع صحيح قالوا أرادوا أن يشاكلوا فيه نهي أيضاً نهي ثلاثة نهي ثلاثة قولهم نواهي شغط جمع شهر إنما نواهي جمع ناهية ناهية فيمكن أن يجاب عن هذا بأنه كان الأصل مثلا الأصل كان آية ناهية آية, آية، آمرة حجة ناهية حجة آمرة فجمعت هذا على أوامر أي حجج أوامر حجج نواهي آيات أوامر آيات نواهي دلائل أوامر دلائل نواهي إلى آخر ثم توسعوا فقالوا أوامر يقصدون بها جمع عامر وهو شاب ليس هذا هو المقصود في هذا التمهيد إنما المقصود أن صيغة مفاعل تحتاج إلى مفرد رباعي هكذا إلى مفرد رباعي كأس كؤوس تجمعها على غير صيغه مفاعل نعم طيب قد يقول قائل كلب يجمع على كلائب ها. كلب يجمع على كلائب قالوا هذا ليس جمعا انما هو جمع الجمع جمع كلب على اكلب على كلب يجمع على كلاب واكلب فاذا جمعت اكلب تقول اكالب واذا جمعت كلاب تقول كلائب فاذا كلائب وك و هذا جمع الجمع لهذا قيل فيه صيغه منتهى الجمع الثلاثي قد يجمع جمعا اولا ثم يجمع الجمع الأول على جمع ثاني الثاني قد يجمع على ثالث إلى أن ينتهي وينتهي إذا وصل إلى صيغة مفاعل طيب نرجع إلى المسألة إذن الثلاثي لا يجمع على مفاعل على هيئة فعال الرباعي يجمع الخماسي الخماسي اذا أدخلناه في صغر مفاعل يجمع لكن هل ستدخل الاحرف الخمسه كلها ام لا بد من اسقاط واحد لا بد من اسقاط واحد لان لما نجوع على فعال مساجد الالف الف التكسير زائده قبل ألف التكسير حرفان من حسين وبعده حرفان جيم د أربعة أحرف فإذا كان المفرد على خمسة أحرف لا بد من إسقاط حرف وإذا أردنا أن نجمعه على صيغة فعالل لا بد أن نسقط حرف هذا واضح لأن فعالل تكون على خمسة أحرف منها ألف التكسير إذا بقيت على اربعه لا بد ان يكون الفرد على اربعه فان كان خمسه ارجعناه الى اربعه طيب الا صيغه مفاعيل مفاعيل فانها تقبل الخمسه مفاعيل، ها كم قبل ألف تكسير مفاعيل حرفاً كم بعد الف التكسير؟ ثلاثة احرف وسطها ساكن يا ساكن لكن متى تقبل الخمسة إذا كان المفرد قبل آخره مدة مثل عصفور قنديل مصباح المدة التي قبل الأخير هذه هي الدائم في مفاعيل نعم فاذا صيغة مفاعيل تستوعب الخمسه بشرط أن يكون المفرط قبل آخره مده واو أو يا أو أو ألف وفعال لا يدخل في فيها الى أربعة احرف طيب نرجع نأتي بمثال مثال سفر جل سفر جل كم حرفه سفر جل سين والفارع والجيم واللام خمسة هل قبل آخره مدة لا نريد أن نجمعه على فعاء لل فعاء لل هل التكسير قبل الحرفان بعده الحرفان ناتي بحروف سفر جل السين والفا والرا والجيم والألف واللام نضع حرفين قبل الألف ما هما الحرفان قبل الألف السين والفا سفاء وبعد الألف حرفان الراء والجيم سفاء رجل أين اللام في سفر جل ما بقي لها مكان فإذا لا بد من حذف أحد الخمسة حتى يستقيم وزن فعال واضح طيب ال هذه المسألة ستعطيك نبذة عن المحذوف لأن المحذوف ليس في كل الأحوال يكون المحذوف هو الأخير هنا في سفر جل سفارج حنظفنا ماذا الأخير اللام ليس كذلك في كل مثال بل هناك ضوابط هناك ضوابط مثل مثلا مستدعي مستدعي مستدعي هذا ما معنى مستدعي يعني المستدعي هو الطالب غيره بالدعاء مستدع استدعاه اي طلبه مستدعي مستدعي ما هي أصوله ما هي اصول مستدعي الدعوه التي هي الدال والعين والواو التي انقلبت ياء مستدعي الثلاثه الاحرف في مستدعي الاخيره اصولك والميم والسين والتاء في مستد مست مست الميم زائدة السين زائدة التاء زائدة مستدعي كم حرفه يا عبد الله كلها ستة كم نحن نريد في, في حيات مفاعل نريد غير الألف تكسر. أربعة. إذن كم سنحذف من الستة؟ سنحذف اثنين. سنحذف اثنين. هل نحذف العين واليا في مستدعي؟ لو حذفنا العين واليا نكون حذفنا الأصول وتركنا الزوائد. فنقول مثلاً. في جمع مستدعي سنقول مساتد هكذا انظر الان مستدعي ضع الالف بعد السين مساء بعدها تا ودان مساتد ها؟ حذفنا حرفين اصول هذا ما هو ليس بالصحيح بل نحذف الزوائد ونترك الاصول ما هي الزوائد الميم والسين والتاء الميم لها مزيل نعم زائده لكن لها مزيل سنختار واحده من الثلاثه سنختار اثنتين من الثلاث الميم والسين والتاء سنختار اثنتين ما هي لماذا اختاروا حذف السين والتاء وتركوا الميم قالوا لأن الميم لها مزية لكونها في أول اللفظة لكونها تدل على أنه اسم فاعل أو اسم مفعول فلها دلالة على كونه اسم فاعل في, في مستدعي واسم مفعول في مستدعاء ولأنها لأنها في صدر اللفظة فبقيت ولم تحذف. إذن سنحذف ماذا السين ها. السين والتاء كيف تصير ألف التكسير بعد الميم والدال لأن السين والتاء حذفناها. فنقول مداء عين. في جمع مستدعي مداعن أسمعه مداعي مداعي أي جمع مستدعي فلان مستدعي ومستدعي ومستدعي تجمعه على مداعي طيب نقرأ التوضيح قال توضيح الووزة إذا هذا وتوضيح قال توضيح ألف التكسير في مفاعل يقع قبلها حرفان وبعدها حرفان، فنحتاج إلى أربعة أحرف فقط، وسفرج الخماسية ومستدعي السداسيه فيتعدر ابقاء جميع الأحرف فلا بد إذن من حذف بعضها، كما هو، فما هو الأول؟ فما هو الأول؟ قال فما هو الأول من أحرف الكلمتين؟ قال الجواب أن العرب حذفت اللام من سفرجل دون سائر الحروف، وعلل ذلك النحاح بأن الثقل منها. لماذا قال النحاح؟ أم يقول الصرفيون أصلح النحاح والصرفيون لانهم أن النحات كانوا صرفيين والصرفيين نحاة. قال وعلّل ذلك النحاة النحاة بأن الثقل منها ثقل من الطرف من الأخير لكونها طرفاً. فعند جمعه نضع بعد حذف اللام نضع حرفين قبل ألف ألف مفاعل وحرفين بعدها فيصير سفارج. وفي مستدع لدينا ثلاثة أحرف وصول الدال والعين واليا المبدلة من الواو. وثلاثة زوائد الميم والسين والتاء ولا يخفى أن الزائدة اولى بالحف من الأصلي فانحصر النظر في ثلاثة الميم والسين والتاء فنجد السين والتاء اولى بالحف من الميم لأن الميم وإن اشتركت معهما في كونها زائدة إلا أن لها عليهما وزية ما هذه المزية؟ قال لجمعها بين أمرين التصدر والدلالة على معنى وهو كون الكلمة اسم فاعل فيبقى من الأحرف بعد حذف السين والتاء أربعة وهي الميم والدال والعين والياء فنضع في وسطها ألفا من فاعل فتصير مداعي ثم تحذف الياء ويعوض منها التنوين فيقال مداع هذا واضح. المساله هذه تبين لك ان المفرد اذا كان فوق أربعة فلا بد من حذف لا بد من حذف قال وهناك هناك ضوابط تعرف بها الحروف التي هي اولى بالحذف والاخرى التي هي احق بالبقاء يأتيك طرف منها في كتاب اوسان ان شاء الله سبحانه وتعالى طيب ركز معي الان فرصد كم احرفها يا صدام خمسة. إذا أردت أن تجمعها. لا بد من حذف. لا بد من حذف. ستأتي معرفة تفسير أين؟ بعد الفا والراء فرا وبعدها زي ودال وقاف كيف ستقول إذا حذفت الطرف مثل اللام في سفر جل تقول ماذا فرا زد جمع فرزدق فراء زد لماذا حذفت القاف الثقل لانه في الطرف الثقل حصل منه اجاز بعضهم ابقاء القاف حذف الدال فقالوا فرازق ما هو السبب قالوا لان الدال وان كانت أصلية لكنها قريبه من التاء الزائده من خرج التاء الزائدة، فيسهل حذفها. فقالوا فرازق إذن ما هو لو قلت لك ما هو جمع فرزق تقول فرازد وفرازق وجهان. من قال فرازد حذف القاف لأنها طرف. فمن قال فرازق حذف الدال للشبهية بالتاء الزائدة. طيب. قال قال فان حذف من الكلمه حرف او اكثر جاز لك ان تعوض عن المحذوف ياء قبل الاخر فتقول فيما تقدم يعني الان في سفارج قد فرغنا من ذلك وحذفنا اللام فقلنا سفارج حصل له حذف ام لا الحذف نقص نعم نقص اذا يجوز أن نعوض هذا النقص بشيء ما هو هذا الشيء لا يمكن أن نرجع اللام لكن نعوض النقص بشيء آخر على وهو أننا نأتي بيا قبل الأخير فنحول الصيغة من صيغة مفاعل إلى صيغة مفاعل هذه الياء زائد نزيدها لماذا لتعويض النقص قال ان تعوض عن المحذوفه ياء قبل الاخر فتقول فيما تقدم سفاريج سفرجل سفاريج ومداعي بتشديد الياء الياء الزائده التي للتعويض والياء التي هي لام الكلمه واصل الأخير مداعي يوه مداعي يوه مداعي مداعي مداعي حصل على فلما زيدت الياء أضغمت في لام الكلمة قال الحريري ورحمه الله وقد تزاد الياء للتعويض والجبر للمصغر المهيض كقولهم إن المطيل قاتا وخبس سفيريج إلى فصل الشتاء سفيريج سفيريج قد يقول قائل هذا التصغير نحن نريد جمع التكسير الجواب أن التصغير والتكسير يشتركان في أكثر الأحكام وقوله وإن المطيليق أتانا بمثال منطلق يا هارون منطلق كم احرفه منطلق عندها خمسة اجمعها على مفاعل كم ستحذف من الخمسه اذا جمعتها على مفاعل ها؟ حرفا احسنت ستحذفه حرفا واحدا الطا واللام والقاف أصول أبقى على ما هي عليه عندك من الزوائد الميم والنون ما هو الذي هو أولى بالحذف وما هو الذي أولى بالبقاء النون أولى بالحذف والميم أولى بالبقاء لأنها تدل على اسم الفعل ولأنها متصدره فإذا نحذف النون فماذا ستقول في جمع منطلق ماذا تقول؟ مطالق تقول مطالق في جمع منطلق واذا اردت ان تعوض عن المحذوف ماذا ستقول مطاليق عوضت الياء عن المحذوف عن النون المحذوفه كذلك في التصغير قال المصنف عفى الله عنه وهذان البيتان وان كانا في التصغير فقد قدمنا أن البابين من واد واحد ولذا جمع ابن مالك هذا الحكم للبابين في بيت واحد فقال وجائز تعويضي قبل الطرف إن كان بعض الاسم فيه من حدف فيهما أي في في باب التصغير وفي باب التكسير قوله فقد قدمنا ان البابين من واد واحد هل له في ماذا في المدخل ربما هل مر بنا هذا قريبا في فتح الودود ينظر لعله في المدخل قال باب التصغير قال للتصغير ثلاثه أبنية فعيل وفعيل وفعي وفعيل وفعيل نحو ليس وذريهم وذنينير هذه الأمثلة أمثلة مشهورة عند النحا وكلها تصغير للعملات التي كانوا يتعاملون بها ابتداء من الأدنى إلى الأعلى فلس ودرهم ودينار الفلس من المعدن الدرهم من الفضه الفلس من النحاس الدرهم من الفضه والدينار من الذهب ترقي كل واحد يزيد عن عما قبله بأحرف كما زاد عليه في القيمه في الحقيقة فان الدرهم ازيد قيمه من الفلس وأكثر حروفاً والدينار أكثر حروفا من الدرهم والفلس وأعلى قيمة فاختارها بعض النحاة لأجل ذلك أن معاملة الناس عليها فاتى بأمثلة تكون ماذا قريبة من ما يتعامل به الناس ففلس ثلاثي, ثلاثي تصغيره على فلس درهم رباعي فليس على وزن فعي ودرهم رباعي تصغيره على دريهم ووزنه التصغير فعي عل ودينار على دنينير ووزنه فعي قال ونلخص هذا الباب في النقاط التالية انتبه قال لا بد في كل تصغير من ثلاثة أعمال ضم الاول وفتح الثاني واجتناب ياء ساكنه ثالثه في التكسير ماذا كنا نجترب ماذا في التكسير نجترب ماذا في الوسط الثالث ما هو في مساجد و... وفرازد وهكذا ايضا سفارج الثالث هذا ما هو الف كنا نجتنب الف التكسير اما في التصغير ياء بدل الالف والتصغير لا بد من ضم اول المصغر وفتح الثاني قال لا بد في كل تصغير من ثلاثه اعمال ضم الاول وفتح الثاني واجتناب ياء ساكنه ثالثه ثم إن كان المصغر ثلاثيا اقتصر على ذلك وهي بنيت وهي بنيت فعيل نحو فليس ورجيل فلس فليس رجل رجيل وكل ما كان ثلاثيا من أي وزن كان فإنه سيصفر على وزن واحد لا يتعدى مثلا عنق على وزن فعل رجل على وزن فعل طيب جمل على وزن فعل فلس على وزن فعلي طفل على وزن فعلي كيفما كان الوزن الثلاثي فإن, الجميع فإن جميع هذه الأمثلة ستلتقي في وزن واحد في التصغير وهو فعيل فتقول في طفل طفيل رجل رجيل عنق عنيق وهكذا كلها تلتقي في صيغة واحدة لا تتعداها وهي صيغة فعيل قال وان كانوا تجاوزا للثلاثه احتاج الى عمل رابع وهو كسر ما بعد ياء التصغير الا مستثنى استثني مما لم يكسر فيه ما بعد الياء كقولهم بقيره وحبيلا حبيلا و وسقيران ونحوهن مما لا سفيران مما لا يحتمل تفصيله هذا الكتاب المختصر يعني اذا كان المفرد تبع معي الان اذا كان المفرد بارك الله فيكم على اكثر من ثلاثه مثل درهم درهم درهم نضم الاول دو نفتح الثاني درا ناتي بيان ساكنه دري درهم رباعي فنكسر ما بعد يا التصغير فنقول دري هم دري هم جعفر كيف تصغرها جعيفر قنفذ قنيفذ ضفدع ضفيدع ياء التصغير وتكسر ما بعد ياء التصغير كما كنت تكسر ما بعد ألف التكسير واضح افادك ان بعض الاوزان لا يكسر ما بعد الياء فيها مثل بقرة بقرة كم احرفها بقرة كم احرفها أربعة الرابع ما هو تاء التأليث المربوطة وتاء التأليث المربوطة أبدا لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا فلو قلت في تصغير بقرة بقي بقير كيف بقيره؟ بقيره؟ هذه تكون حتى ما هي إيمانة. إذا كسرت الراء ذهبت التعليث المربوطة. فإذا قالوا التعليث المربوطة لا بد أن يكون ما قبلها مفتوحا يبقى الفتح. فتقول في تصغير بقرة بقيرة. لماذا؟ لأن هذه التاء في تقدير الانفصال يعني كأنها إنما أتي بها للفصل أو بين الجنس والمفرد الجمع المفرد الجمع بقر والمفرد بقرة فإذاً هي كأنها مفصلة كأنك تصغر بقر فتقول بقير والتاة تبقى على حالها لأنها في تقدير الانفصال فتقول بقيرة كذلك حب لا الالف الف التانيث تبقى مفتوحه لا تقول حب لي نعم حبي لا عند التصغير لا تقول حبي لي لأنها الف التانيث اسمها الف فلو قلت حبي لي رجع. رجعتها يا ان وهي الف التانيث فيبقى ما قبلها مفتوحه وحميراء كذلك في حبلة ألف تانيث مقصورة وفي حمراء ألف تانيث الماذا؟ هم دلده جيمال وسكيران سكيران لأن الألف والنون زائدة فلو قلت سكيرين توهم أن الزائد والياء والنوم وليس الألف النوم وكذلك أجيمال على وزن أفعال من صيغة التكسير التي هي صياغ قلة أفعلة أفعل ثم فعلة ثم تأفعال أجمال إذا صغرت الأجمال تقول جيمان تحافظ على الفتحة الالف التي قبل الأخير على كل سياتي مزيد لهذا في كتاب أوس المقصود أن تصغير الثلاثين تحتاج معه الى ضم أوله وفتح ثاني وليتيم بيا ثالثة فقط وما زاد على الثلاثة، هذه الثلاثة الأعمال الاعمال كان رباعيا هذه ثلاثه الاعمال مع كسر مع ما قبل ماذا؟ ما مع كسر ما بعد ياء التصغير ان كانوا تجاوزين الثلاثه نحتاج الى عمل الرابع وهو كسر ما, ما بعد وهو كسر ما بعد ياء التصغير قال ثم ان كان بعد هذا المكسور حرف غير لين لم تحتاج الى شيء بعد هذه الاعمال الاربعه هذه هي بنية فعي علم نحو جعفر وجعيفر وضارب وضويرب وغزان وغزين والتغيير الحاصل في ضويرب وغزين مر بكفي باب الإبدال عند الكلام على إبدال الواه والياء من الألف فنكتفي بالإحالة عن تكرار والإطالة قال وإن كان بعده حرف لين قبل الآخر حرف لين مثل مصباح عصفور قنديل حرف لين أقصد حرف لين حرف ال قال وان كان ما بعد حرف لين قبل الاخر فلا يخلو هذا الليل من ثلاث حالات اما ان يكون الفا نحو مصباح او واب نحو عصفور او ياء نحو قنديل فان كان ياء بقي على ما هو عليه فتقول قنديل وإن كان ألف نوار قلب ياء لاجل لأجل الكسرة فتقول فيهما مصيفيح وعصيفير أين ذهبت الألف في مصباح قلبت يا أن لانكسار ما قبلها أين ذهبت الواو في عصفور قلبت يا أن لانكسار ما قبلها قال كما تقدم لك في الإبدال أن الألف والوار إذا سكنت وانكسر ما قبلهما ما وهذه هي بنية فرع عيل ونزيد هذا توضيحا في الجدول التالي الكلمه قبل التصغير قنديل مصباح عصفور الكلمه عند التصغير قنديل الياء وقعت بعد هذا الدال المكسور وهي ياء في المفرد تلقى ياء بعد تصغيرها يا فنقول قنديل وفي مصباح عند تصغيرها سينكسر ما قبل الالف مصيب ب بعدها ألف ستقرب تقرب من فنقول في بعد التصغير مصيبيح وعصفو عصيفير وساكن قبلها كسرة تقرب ماذا يعني عصيفير قالوا التكسير والتصغير اخوان فكما وجب في باب التكسير حذف ما يخل بصيغه الجمع وجب هنا حذف ما يخل التصغير وكما جاز لك هناك تعويض ياء ساكنه قبل الاخر جاز ذلك منكم فكما كنت تقول في سفرجل سفارج فصغرها على سفيرج وكما كنت تجمع مستدعيا على مداع فصغرها على مديع ويجمع منطلق على مطالق ويصغر على مطيلق البابان واحد لكن بدل الالف ألف التكسير بدل الألف التكسير ياء التصغير وشيئاً آخر أن التصغير لا بد أن يكون الأول مضمومة والثاني مفتوحا ولك أن تعوض عن المحذوف ياء قبل الآخر فتقول سفيريج ومديعي ومطيغي ماذا قال الحريري جائز لتعويض ياء قبل الطعام وقد تزاد الياء للتعويض والجبر للمصغر المهيض المهيض أي الضعيف لقولهم إن المطيليق أتى وخبس فيريج إلى فصل الشتاء زاد في المطيليق ونس وابن مالك قال وجائز التعويض يا قبل الطرف ان كان بعض الاسم فيه من حذف قال فإذا تلحق تانيث تصغير المؤنث الثلاثي العاري منها هذا نؤخره إن شاء الله إلى بقيت. حتى ندخل في باب النسب إن شاء الله في الدرس القادم قال فائدة تلحق أو تلحق تاء التأنيث في صغير المؤنث الثلاثي العاري منها في باب التأنيث المؤنث ينقسم إلى تأنيث ماذا لفظي ويكون بثلاثة أشياء ما هي بتا في الأسماء بتا وفي الالف المقصوره وفي الالف الممدوده هذا تانيث ماذا لفظي وهناك تانيث معنوي ما هو التانيث المعنوي ها الذي دل على مؤنث وخلا من هذه الثلاث العلامات مثل عين نار أذن هذه ماذا وأنثه وانثى تشير اليها اشاره المذكر عن اشاره المؤنث اشاره المؤنث تقول هذه عين هذه اذن هذه نار تقدم هذا في باب عند تصغيرها سترجع في الثلاثي خاصة سترجع هذه التاء اما الرباعي زينب وسعاد عند تصغيرها زيينب تبقى بدون تاء في سعاد سعيد تبقى بدون تاء لكن في الثلاثي تعود تعود في الثلاثي هذه التاء التي كانت مقدرة في عين وفي أذن وفي سن وفي نار تعود هذه التاء قال مرة بك في باب التأنيث أن المؤنث بالتاء إما أن يكون تأنيثه بتاء ملفوظة هذا التوضيح وإما أن يكون بتاء مقدرة وقدمنا لك طرق معرفة تلك التاء المقدرة كيف تعرفها؟ بالإشارة إليها؟ بعود الضمير إليها؟ عند التجري على عكس القياس لا كانت من الثلاثة إلى العشرة تقدمت معنا قال واعلم هنا أن المؤنث بتاء المقدرة إذا كان ثلاثيا نحن دار وسن وعين وأذن ويد يعود اللفظ إلى أصله عند تصغيره لأن التصغير يرجع الأشياء إلى أصله فترجع تلك التاء فتقول في دار تقول دوي ره الواو هي الألف في دار دويره قلبت ثم رجعت التوام مربوطه في سن تقول سنينا سنين سن كم احرفها سن سن كم احرفها ثلاثه السين والنون المشدده ياء التصغير ستقع ثالثه بعد السين والنون الاولى إذن ياء التصغير ستفصل بين النونين فنقول سنينا قال وعينه وأدينه ويديه خرج بقولهم ثلاثين ما زاد على الثلاثين نحو زينب وسعاد فإنك تقول في تصغيره زينب وسعيد ولا تعود التاء فلا يقال زينب ولا سعيده أي ما زاد على الثلاثي صار ثقيلا وثقله منع من إرجاع التاء أما الثلاثي فهو خفيف فيخف إرجاع التاء فيه وهذا كله اتباع لما, لما جرت عليه العرب في رغتها إذن بهذا نكون قد فرغنا من باب التصغير إن شاء الله تعالى نعم يا نكمل بقي معنا باب النسب والإيمالة والالتقاء الساكنين والوقف طيب وجيمال عدم يعني السبب في محافظة محافظه على وزن افعال الذي ده هو نوزان قله وزن افعال لان جمع جمل اجمال جمع قله جمع جمل جمع قله اجمال حافظوا على الألف ولا يمكن أن على الألف إلا إذا أبقوا ماذا ما قبله مفتوحا فقالوا أجيمال لو كسروا سيقولون أجيميل أجيميل وربما التمس بتصغير المفرد فقولهم أجيمال ابقاء الألف هذا للدلال على ان المصغر جمع أجمال جمع جمل فلو قالوا جميل لن تبس بتصغير مفرد، فأبقوا ألفاً محافظة على وزن أفعال في التصغير، فيما في تكسير القلة، في جمع القلة في التكسير، إنه جمع قلة أجمال جمع جمل، طيب نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا تأستاه رفاته إليك.